بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله المعارض تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره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 والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولا مبائك في جناتهم مكرمون فما لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْتَعِينَ عَنِ الْيَامِينِ وَعَنِ الشِّمالِ عِزِينَ أَيَضُوا مَعُكُ الْمَرِئِ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةً نَعِيمًّا كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ يَعْلَمُونَ فَلَا وَسِيمُو رَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَى أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ فَذَرهُمْ يَخُورُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يَلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ يوم يخرجون من الأجداف سراعا كأنهم, كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم بالله ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون